بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تراها والنار إذا جباها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والقرض وما طحاها ونس وما ترها ونس وما ترها فألهمها فطرها وتقواها قد أفلح قد طاب من دكتاها كذب التمود بطرها إذن بعث أشفاها فقال لهم وطول الله ناقة الله وتقياها فكذبوه فعطروها فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يقاف حقباها